موقع رياض القرآن يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصا يأتوك عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى؟ فألقاها فإذا هي حية تسعة. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرة.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 وحلو العقدة من لساني يفقه قولي وجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أسدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى قدمت لكم هذه التلاوة من فريق جوال الخير